أو الله من الشيطان الرجيم، اسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تنصر. دو فسانات <S -حان> <S -حان> ولو حمد في السمات وان الامت <وعشين> وجل مجد من الحلو يحل وكذا من كان وبلهم ج ل من اياتك خلق السما والارض جلفح me i s yes, no. Oh, yeah إن في <تصفيق> ذلك لآية Oh. Uh -huh. من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماء Oh uh -huh. ظَرَضَ لَكُم مَثَلًا مِن الْفُسَفُوم حَلَقُم مَا مَلَكَ أيمَانُكُم من ذَلِكَ فَصْلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَأْكُنونَ بَلِ ابْتَدَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنِ يَهْتَدِي؟ في وما لهم موسیقی شرین وجهك للدين الحميد Thank you. ذلك الدين قيم وذكر أن تو من موسیقی منیذین ایلیه اتقا با اطیم الصلاة لا تكونوا من الْمُشْرِكِينَ من الَّذِينَ فرقبی مونی <tries>